إِذْ التُ الصَّيدونَ وَلةَ لُونَ عَ أَحَد وَررَسُون يَدِعُوكُم فِي أُخْرَكُم فَأَتَابَكُمْ غَمَّ بِغَم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 117. وقال بعد الغم أمنة نعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق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 نَمَستَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا إِنَّمَا اسْتَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 هُوَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَوْتٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خير مِمَّا يَجْمَعُونَ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 119. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب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 وَمَا وما كان لنبي أن يغل 118. ومن بِمَا ليأت بما غل يوم القيامة 119. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 110.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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيَاتِهِ ويزكيهم وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوْ لَمَّا مُصِيبَةٌ قَرَأَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ إِنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير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 قُلْ لَهُ وَيَسْتَبشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ وَيَسْتَبشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عليهم ولا هم